ما أُعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَدَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ إلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَلَزَّزَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَوْبَعِ لَهُمْ وَمَا يَسْتَضِيعُونَ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 والشعراء يتبعهم الغاون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كفروا وانتصروا وذكروا الله كفروا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ طَلَبٍ يَنْطَلِبُ